لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 110. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقون بمعروف 111. وأشهدوا ذوي عدل من 122 الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 124-ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب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 من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 111. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن اُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأتمروا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ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 لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسري يسرا وكان من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا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 فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا 110. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلينا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 لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما